كل يوم تفتت البحرين كل يوم كل البحرين كل روح ودام فيك يا حسين كل علي مثلك لغير الباري ما شعب عن منهج ابائك والله ما رجا صوت على منابر الحريه والعدل في سائر الازمان يتردد وينسمع يظل حبك اللي يسري بدمه هو يظل منهج الشرف منهجا والعقيده شعب والله ما نسا كل شيء شهيده شعب تبقى ثورته ثوره حره ومجيده يوم كل يوم تصف البحر يوم كل يوم تصف يا حسين يا سيدي العز مشهدي الحرية مشهدك فيك القلب موجود يا قليما مرقدك وإحنا اللي رغم الموت ما ننسكر فلا نمشي على الآلام يا مولايا ونقصدك حنين القلب يا غالي يسعر لهيبك يا من تشعل الشمع في ليالي المصيبه اذا تعطش المهج انت تروي ظما ودايم را ضل محب يعرف انك طبيبة كل يوم كل يوم تكتف البحر يوم كل روح و يا حسين <تصفيق> مطلوح والدام نفديك يا حسين ما ننسى أسرنا اللي عانوا ظلمة الأسار أسروا صبرهم في المصيبة يجبر الصباب هم الشموع اللي تنيروا ظلمة في البلاد دعانا لهم بالفرج و النصر مو على تقوم ما يشوا يد على اللي نقوله لهم تنحىن الكرام ومعاني البطوله ارااداتهم الكبيره قصيده وزنات وزن يحمل الثبات ومعاني الرجوله يوم كلهم تفتت البحر ونروح و الدم ونفديك يا حسين ونروح و الدم